وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيبُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ من الرسل أن أنتقون أن ما جاء أنا منبشرو ولا نذير فقد جاء أكون بشرو والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم انباء او جعلكم واتاكم واتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلوا خاسرين قالوا يا موسى فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين خافون أن أمر الله عليهم ادخلوا عليهم الباسم اذا دخلتم فانكم ظالمون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا ان كنتم